الحمد لله رب العالمين نعبد وإياك اهدنا الصراط يا عبادنا الذين أسرفوا أسرف على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة, رحمة الله, الله. إن, إن الله يغفر الله. الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيه إلى ربكم, ربكم وأسلموا له, له من من قبل من أن, أن, أن يأتيكم لا صَغَوْنَ وَاتَّبَعُوا أحسن, أَحْسَنَ مَا يُؤْنِزُ إِلَيْكُمْ يَكُونُ ربكم, رَبُّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ أي يَأْتِيَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ أي يَأْتِيَكُمْ أي أي الْعَذَابُ بغتة, بغتة, بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ أَلَمْ يَا عَلَى مَا في جنب الله وهو كنت وإن كنت وإن ولا من الساخرين أو تقول لو ألو أن الله هداني لكن من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو ألو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلا قد جاء كذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين <تغلت> كذبوا على الله وجوه هم مسوجة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين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 فَيُؤْلِيهِ اللهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ لَهُ مَخَارِجُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِينَ كَفَرُوا ورحي إليك وإلى, وإلى الذين مين من قبلك لإن أشركت ليحبطن عملك, عملك ولتكون لن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطريات ضخ وتعا على الغ ما يشل